إِذْ نَادَى رَبُّهُ بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى إِذْ هَذَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْكَ إِلٰهٌ اَنْتَ سَكَ وَاَذِكَ إِلٰهٌ رَّبِّكَ فَاتَّقِ الشَّعَ أَرَأَى الْآيَاتَ فصُبَّ مَا عَذَّبَ وَسَّعَ فَأَنْسَوْفَنَا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ غُرُ كَلَمَا اخْرَبُوا لَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبًا لِّمَن يَخْشَى أَأَكُنتُمْ أَشَدُّ دُخَانًا أَمِتْ سَمَا بَنَا وفع سمكها فسواها وأرطش ليلها وأخرج ضحاها